والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ياسر الفيل كاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد قوم من حام قم وما ادراك ما الحام قم كذبت ثمود وعاد بالقارعه فامما ثمود فظلمكم بالطاغيه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 فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ أَفْرَعُ عَوْنٍ وَمَنْ قَبْرًا وَالْمُكْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّ لَمَّا قَغَلْمَا أُحْمِلَ 124. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 125. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 126. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 127. فيومئذ وقعت وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ رَّئِيبٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هارم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فِي في عيشة راضية في جنة متن عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم بما أسلفتم في الايام الخاليه وامما من اوتي كتابا بشماله فيقول يا ليتني فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي إِيمَانِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ فلو سلطروہ سب رون دیواروحا صبروں دیوارا فصلوں کو ان لا رہی سلام يومها هنا حميم ولا طعام الا من لا ياكله الا الصاططون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول موبی کوری رین و رولی کری رکھ چی رب العالمين ولو تقول علينا بعض منه ثم منه فما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وإن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 بسم الله الرحمن الرحيم سالساء بعذاب واقع للكافرين ليس من الله بالمعارج تعرج الملائكه والروح في يوم كان مقدارا في يوم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 وَلَا يَسْأَلُ فَمِيمٌ فَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا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 يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى, إلا على ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك, فأولئك هم العادون والذين هم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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِين أيَقْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خُلُقَ بُلُومٍ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ لا قادِر منعنا ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يَوْمَ يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ لِأَنْ أنذر, أن أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قوم نبي مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم مسمى چم <تصفيق> تعلمون <تصفيق> فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِي آبَاهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنَّ نِدَاءُتُ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا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 ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلاما فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوف الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات